عس رَبّهُ إنِ طَللقَ كُ أي بدلَهُ أأَزواج خَييرًا مِن ك مسلمات مؤمنات قتات تائبات عابدات تائبات عابدات سائحات ثَبات وَبكاراء. يا أي يحََّينَ آمنوا قُفُسَكُمْ وَهْلكُم النارَ وَقُوده الناسَّاسُ وَالْحِجرََ عَهَا مَلائِكَة غِلَظ شِدَادٌ لا يَيعسُونَ اللهه مَا أَمرَرَهُم لا ييعسُونَ اللهَّه م أَمرَرَهُم وَيَفعلون ما يُؤمررون